وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، إنّهم يسلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. سَالَّاهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَتَلَفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ أَجْدَ اللَّهِ أَنْ يُزْكَرَ فِيهَا سُمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُلَّا إِكَامَّا كَانَ لَهُمْ أَيْضًا دخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم إن